اهلا اهلا يا رمضان شهر الرحمه والغفران قد انزل فيه القران اهلا اهلا يا رمضان شهر رحمه والغفران قد انزل فيه القران يا دونا الى الايمان والضيافه ربي الاكوان شهر الخير يا رمضان شهر الخير يا رمضان